بسم الله مرقب فضيلة الشيخ محمد, محمد, محمد بسيوز يقدم مع تفسير سورة, سورة البقرة من قوله, قوله تعالى وإذا قيل لا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 شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة، وكل ظلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في سلسلة تفسير القرآن الكريم ومع تفسير سورة البقرة أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه سورة البقرة هذه السورة الكريمة العظيمة التي حسنا نبينا صلى الله عليه وسلم على قراءتها من بين عموم وسائر سور القرآن الكريم فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ثم يخصص عليه الصلاة والسلام من بين هذا العموم هاتين السورتين بعد أن قال اقرأوا القرآن أي القرآن كله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ثم يخصص بعدها صلى الله عليه وسلم فيقول اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كغمامتاني أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف كطائفتين من الطير تحاجاني، أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أغذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة فأسأل الله أن يعيننا على قراءة سورة البقرة وآل عمران وعلى قراءة القرآن كله إنه ولي ذلك والقادر عليه وقفنا في سورة البقرة بفضل الله تعالى عند آيات المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم بعد حديثنا عن صفات المتقين أسأل الله إن يجعلنا جميعا من هؤلاء المتقين تحدثنا عن صفات الكافرين في آيتين ثم تحدث ربنا في ثلاث عشرة آية طلطاشر آية عن صفات المنافقين وهذا إن دل فإنما دل على خطر النفاق وعظم النفاق والكفار يتحدث عنهم ربنا في آيتين والنفاق يتحدث عنه ربنا في ثلاث عشرة آية لخطره وعظمه فالكافر يظهر أنه كافر علم الناس جميعا أن فلانا هذا كافر، ولكن المنافق, المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر خطره عظيم، ولقد تحدثنا في آخر لقاء عن أقسام النفاق، وقلنا النفاق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول نفاق اعتقاد. وهو الذي يخلد صاحبه في نار جهنم نسأل الله العافية وهو أن يبطن الكف ويظهر الإسلام قال الله تعالى في هؤلاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هذا منافق نفاق اعتقاد يقول أنا مسلم بلسانه ولكن يبطن الكف في داخله وهذا يسمى في زماننا كما قلنا قبل ذلك ايه زنديق يقال فلان هذا زنديق يعني, ايه زنديق؟ يعني يظهر الإسلام ويبطن الكف هذا يسمى زنديق في زماننا ولكن يسمى عند العلماء منافق النفاق اعتقاد منافق النفاق اعتقاد القسم الثاني نفاق العمل وهو من الكبائر ويقع فيه كثير من المسلمين للأسف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان هذا نفاق العمل وفي بعض روايات كما في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر نسأل الله العافية من نفاق الاعتقاد ونفاق العمل تحدثنا عن بعض آيات المنافقين ووقفنا عند قول رب العالمين جل وعلا عن هؤلاء المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فيقول الله جل وعلا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون طب ما هو الإفساد المنهي عنه في هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ما معنى الإفساد في هذه الآية قال بعض العلماء إن الإفساد هنا هو الإفساد بالكفر بالله عز وجل وموالاة للكافرين الإفساد بالكفر بالله عز وجل والإفساد في موالاة الكافرين وصد الناس عن الإيمان بالنبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم فهذا والله من الإفساد في الأرض فهؤلاء يفسدون في الأرض بكفرهم بالله وموالاتهم للكافرين وأيضا يصدون الناس عن الإيمان بالحبيب صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالقرآن ويؤيد هذا قول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، وقال تعالى أيضاً يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أوريا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الذرك الأثفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أيضا من إفساد هؤلاء أنهم يعمدون إلى إلقاء الشبه والوشايات بين العباد وقال فريق آخر من أهل العلم إن الإفساد أعم مما زكر فيدخل فيه ما ذكر ويدخل فيه أيضا العمل بالمعاصي والنميمة وإيقاع الشر وكل ما سماه الله أو سماه رسوله عليه الصلاة والسلام فسادا يدخل في هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون القائل هنا مبهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من القائل؟ قال العلماء القائل هنا مبهم للعموم أي ليعم أي قائل كان أي قائل؟ أي قائل لو قال لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض والإفساد في الأرض هو أن يسعى الإنسان في الأرض بالمعاصي أن يسعى في إيقاع الشر في كل ما سماه الله شرا أو فسادا في كل ما سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام فسادا كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فإذا قيل لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون طب كيف يذم أهل النفاق وهم لا يشعرون أنهم مفسدين كيف يذمهم الله تعالى قال بعض العلماء إن هؤلاء أي أهل النفاق إنهم كانوا يعملون الفساد سرا في السر ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أفعالهم فكأنهم لا يعلمون أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كأنهم لا يعلمون أن الله يستوي عنده السر والعلن فالسر والعلن في علمه سواء والظاهر والباطن في علمه سواء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى فهم يظهرون الصلاح ويعملون الفساد ثرا ولا يشعرون أن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أفعالهم وهناك وجه آخر لتفسير هذه الآية ذكره بعض العلماء أن يكون فسادهم في نظرهم هم إصلاحا يظنون أنهم مصلحون وهذه عادة أهل الإجرام في كل زمان ومكان يعملون أعمال فساد ويقولون إنما نحن مصلحون هذه عادتهم فوجه آخر في تفسير هذه الآية أن يكون فسادهم في نظرهم إصلاحا وهم لا يشعرون أن ذلك فساد ويكون هذا تزيين من الشيطان عياذا بالله كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى فهؤلاء يعملون أعمال فساد وهي في نظرهم صلاح، وهم لا يشعرون أن ذلك فساد، وهذا من تزيين الشيطان لهم. نعم، طبعا ليس سمعوا هذا لا عذر لهؤلاء، هم يتعللون أنهم مصلحون يقولون إنما نحن مصلحون، طبعا يتعلل أهل النفاق. لدفع وصف الإفساد عن أنفسهم بقولهم إنما نحن مصلحون يعني إننا بممالأتنا للكفار وبصداقاتنا لهؤلاء نريد بذلك الإصلاح بينهم وبين المؤمنين وهذا كذب والله فهم صادق هؤلاء فعلوا صداقات مع الكفار بدعوى أنهم يصلحون بينهم وبين المؤمنين وكذبوا في ذلك فأهل الإجرام يفسدون في الأرض ويرتكبون الكبائر ويزعمون أنهم أهل صلاح ويصفون أهل الإيمان بالرزيلة والفساد قال تعالى في شأنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقالوا أيضاً أنؤمنوا كما آمن السفهاء وهم السفهاء وقال أيضاً فرعون لقومه كي أبين لحضراتكم أن أهل الإجرام يفسدون في الأرض ويرتكبون الجرائم ويزعمون أنهم أهل صلاح ها هو فرعون يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذه عادة هؤلاء أيضا قال فرعون عن نبي الله موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يقول فرعون عن النبي الله موسى هذا الكلام وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد طبعا يقولون إنك لأنت الحليم الرشيد استهزاء على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء ومرادهم إنك لأنت السفيه الضال هذا مرادهم وكما قال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأجزلون فهؤلاء هم السفهاء هؤلاء هم المنافقون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون طبعاً يستفاد من هذه الآية فوائد منها أولا أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر من الفساد في الأرض كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض والنفاق إخواني من أعظم الفساد في الأرض أعذنا الله وإياكم من سواء كان نفاق اعتقاد أو عمل وبالأخص نفاق الاعتقاد هذا من أعظم الافساد في الأرض وأيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه مصلح الشيطان يزين للإنسان الفساد حتى يظن أنه مصلح كما قال تعالى عن هؤلاء على لسانهم إنما نحن مصلحون هذا من تزيين الشيطان لهم كما قال تعالى وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يهتدون وكما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يظنون أنهم يحسنون صنعا قال الله تعالى على لسانهم إنما نحن مصلحون أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن غير المؤمن نظره قاصر حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي قط بل الإصلاح حقيقة أن يسير العبد على شريعة الله واضحا صريحا أن يسير على منهج الله وطريق الله سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه فهؤلاء قالوا إنما نحن مصلحون فقال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أيضا من هذه الفوائد أن الإنسان قد يبتلى بالفساد في الأرض ويخفى عليه فساده كما قال تعالى ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون أيضا من هذه الفوائد قوة والرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون حيث قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون فأكد الله إفسادهم بثلاثة مؤكدات ألا وهي ألا إنهم هم المفسدون ألا هذا مؤكد وإن أيضا من المؤكدات وهم بل حصر الله الافساد فيهم عن طريق ضمير الفصل هم هم المفسدون ابقى الله بثلاثة مؤكدات على أن هؤلاء هم المفسدون فقال ألا في قوله إنهم وهم ضمير الفصل هم فيؤكد الله على أن هؤلاء مفسدون في الأرض ثم يقول بعدها وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون القائل هنا أيضا أيضاً مبهم للعموم أي ليعم أي قائل كان والكاف هنا للتشبيه وما مصدرية أي كإيمان الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي آمنوا كإيمان الناس قالوا إيه أنؤمن كما آمن السفهاء طب من هو السفيه؟ السفيه هو الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة بما ينفعه ويضره والسفه يطلق على الكافر السفه يطلق على الكفار كما في هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه معنى السفيه هنا من الكافر الكفار هم السفهاء في هذه الآية. طيب جاءت كلمة السفي وأريد بها المنافق زي ما الشيخ خالد بيقول طيب أي آية في القرآن تدل على ذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون. يبأس السفيه هو المنافق بنص الآية، وأيضا يطلق على الجاهل ثفي. في القرآن نعم، قال الله تعالى في سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم، فالسفيه هنا هو الجاهل. يبقى الكلمة تأتي في القرآن وتحمل أكثر من معنى. هي كلمة واحدة سفي، ولكن في هذا الموضع لها معنى، في موضع آخر لها معنى آخر. في موضع ثالث معنى ثالث وهكذا أيضا يطلق على من لا يحسن التصرف سفيه ومنهم النساء والصبيان كما قال عدد من المفسرين في قول الله تعالى في سورة النساء ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة طيب السفهاء هنا في الآية هم النساء والصبيان كما قال عدد كبير من المفسرين أما أصل كلمة السفة فمعناها الخفة وغيق وق منه قول القائل ثوب سفيه يعني رديء وايضا ثوب سفيه يعني إيه؟ بالي رقيق فهذا يقال عليه السفيه يبقى كلمه سفيه تأتي على حسب موضعها في الآية هنا في الآية السفيه من؟ المنافق في هذه الآية التي نحن بصددها ولكن السفيه في الجملة معناه الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة بما ينفعه ويضره هذا والثفيء قال الله تعالى عن هؤلاء السفهاء عن المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أئمّنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون طبعا ولكن لا يعلمون يعني لا يعلمون سفههم طبعا في هذه الآية ولكن لا يعلمون وفي الآية التي قبلها ولكن لا يشعرون ما الفرق بين ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون قال العلماء إن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره لذا قال الله تعالى ولكن إيه لا يشعرون لإن ده أمره حسي ملموس محسوس إبقى ولكن لا يشعرون هذه التي تليق طيب السفة أمر حسي أم معنوي معنوي يبقى أمر معنوي يدرك بأثاري يبقى يليق بالآية كلمة يشعرون ولا ولكن لا يعلمون لا يعلمون انظروا إلى دقة القرآن طيب ما الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ قال العلماء أولا أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير بدليل قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فهم لا ينتفعون إذا دعوا إلى الحق بل يقولون أنؤمنوا كما آمن السفهاء وأيضا من هذه الفوائد أن المنافق دائما معجب بنفسه المنافق معجب بنفسه قال تعالى على لسانه أنؤمن كما آمن السفهاء نحن نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء معجب بنفسه هذه فائدة تستفاد من هذه الآية أن هؤلاء معجبون بأنفسهم عندهم غرور أيضاً يستفاد من هذه الآية شدة طغيان المنافقين لأنهم أنكروا على الذين عرضوا عليهم الإيمان قالوا أنؤمن. وهذا غاية ما يكون من الطغيان ولهذا قال الله تعالى في آخر الآية في طغيانهم يعمهون يعني يترددون نسأل الله العافية أيضاً من هذه الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء ينفرون الناس من إيه؟ من أولياء الله عز وجل فأعداء الله في كل زمان ومكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عن هؤلاء فالرسل وصفهم قومهم بالجنون والسحر والكهانة والشعر إلى غير ذلك تنفيرا عنهم كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وورثة الأنبياء مثلهم يجعل الله لهم أعداء من المجرمين ولكن وكفى بربك هاديا ونصيرا سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد أن كل من لم يؤمن فهو سفيه قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إبقى هؤلاء جميعا سفهاء الذين رغبوا عن هذا الدين العظيم أيضا من هذه الفوائد أن الحكمة كل الحكمة إنما هي الإيمان بالله واتباع شريعته لأن الكافر الذي يخالف الشريعة سفيه فيقتضي أن ضده يكون حكيما رشيدا يبقى ضد السفيه هل الحكيم الرشيد العاقل، فالحكمة في الإيمان بالله واتباع شريعته سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد تحقيق ما وعد الله به من الدفاع عن المؤمنين أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإذا ذموا بالقول دافع الله عنهم بالقول فهؤلاء قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء والله عز وجل هو الذي جادل عن المؤمنين فقال ألا إنهم هم السفهاء من اللي بيدافع ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله ألا إنهم هم السفهاء يعني هم السفهاء لا أنتم هؤلاء هم السفهاء يعني المنافقون لا أنتم يا أهل الإيمان فهذا من تحقيق دفاع الله تعالى عن المؤمنين أما دفاعه عن المؤمنين إذا اعتدي عليهم بالفعل فاستمع إلى قول الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضرب فوق الأعناق وضرب منهم كل بنان هذه مدافع فعلية مدافع فعلية ليست قوليّة بالفعل حيث تنزل جنود من عند الله عز وجل من السماء لتقتل أعداء الله ورسوله والمؤمنين فهذا تحقيق لقول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم يا رب أيضا من هذه الفوائد الدلالة على جهل المنافقين لأن الله عز وجل نفى العلم عنهم لقوله تعالى ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون فالحقيقة أنهم من أجهل الناس إن لم يكونوا أجهل الناس لأن طريقهم إنما هو خداع وانخداع وتضليل وهؤلاء المنافقون من أجهل الناس لأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم وأنهم سفهاء كما بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون طب ما الذي حمل هؤلاء على قولهم آمنا عند لقاء المؤمنين لماذا قال أهل النفاق آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الحامل على ذلك والله تعالى أعلم خوفهم من السيف وطلبهم المصلحة في الدنيا وهذا يؤيد أن المنافقاء إنما يكون في الغالب إذا كان للمسلمين شوكة، فكلنا يعلم أن النفاق ظهر بالمدينة، لم يكن هناك نفاق في مكة. النفاق ظهر في المدينة لماذا؟ لأنه أصبح للمسلمين شوكة. قال الله تعالى. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم بعد أن أصبح للمسلمين شوكة أظهر الإسلام وأبطنوا الكف قال تعالى وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمن وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إلى رؤسائهم في الكف قاداتهم وساداتهم في الكف قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم هو في شياطين من الإنس الجواب نعم قال الله تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا في شياطين من الإنث كما أن هناك شياطين من الجن ولقد قال الله تعالى في شأن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم ده دليل أيضا لأن هناك شياطين من الإنس وإذا خلوا إلى رؤساء في الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إنا معكم في ماذا معكم في الاعتقاد والمولاة والنصرة والمعاونة إنا معكم نضع أيدينا في أيديكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين يجيب الله تعالى مدافعاً ومنافحاً عن أوليائه الله يستهزئ بهم أيض بالمنافقين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله يستهزئ بهم ويمدهم يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم يطيل الله في أعمالهم وينعم عليهم حتى يزدادوا طغياناً فيزيدهم الله عذابا يزيدهم الله كفرا وضلالا نسأل الله العافية ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يتحيرون في الكف يترددون في الكف قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الجزاء من جنس العمل قال تعالى في شأن المنافقين لما استهزؤوا بأهل الإيمان وقالوا لرؤساء الكف إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال سبحانه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إبقى الجزاء من جنس العمل يعني لما سخر هؤلاء من المؤمنين كما قال الله تعالى في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم قال الله تعالى بعد هيه الله منهم ولهم عذاب أليم كما قال تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم إذ الجزاء من جنس العمل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وكذلك في مجال الخير الجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كما قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ابقى كل هذه أدلة على أن الجزاء من جنس العمل ابقى يستفاد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل أيضا يستفاد من هذه الآية ذل المنافقين فالمنافق عياذا بالله ذليل لأنه خائم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا خوفا من من من المؤمنين خائف فيقول آمننا وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم خوف منهم أيضا إبأ هو خائف من المؤمن وخائف من من من الكافر ذل نفسه هنا وهنالك فهم أذلاء عند هؤلاء وهؤلاء لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تقية فهذا دليل على ذل، وهذا نوع من النفاق لأنه تستر بما يظن أنه خير وهو شر أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن الله عز وجل قد يملي للظالم حتى يستمر في طغيانه فيستفاد من هذه الآية أن الإنسان الطاغي قد يغتر بنعم الله عز وجل فهذه النعم قد تكون استدراجا من الله عز وجل فالله تعالى يملي يملي أي يمهل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم يعني يمهله مرة وأكثر حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وهذا معنى ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يمدهم يعني إيه يطيل لهم المدة يطيل الله في أعمالهم استدراج لهم ينعم عليهم بالنعم استدراجاً لهم أيضاً من هذه الفوائد أن صاحب الطغيان يعميه هواه ويعميه طغيانه عن معرفة الحق وقبوله ولهذا قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون ومن الطغيان أن يقدم المرء قوله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثم قال الله تعالى عن هؤلاء أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك اسم إشارة أولئك والمشار إليهم المنافقون وجاءت الإشارة بصيغة البعد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لبعد منزلة المنافق سفولا اشتروا اي اختاروا الضلاله بالهدى اي العمايه وهي ما ساروا عليه من النفاق بالهدى الباء هنا للعوض يعني اخذوا الضلاله واعطوا الهدى مثل ما تقول اشتريت الثوبه بدرهم. فالهدى المدفوع عوض عن الضلالة المأخوذة كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب المأخوذ فمعنى الآية اشتروا الضلالة بالهدى أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وقال البعض أي استحب الضلاله على الهدى كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فايه فاستحب العم على الهدى وقيل أيضا اشتروا الضلاله بالهدى أي اشتروا الكفر بالإيمان كما قال تعالى في سورة آل عمران إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يضر الله شيئا قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين طبعا البعض يتساءل فيقول قال الله عز وجل قبل هذه الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ثم قال بعدها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نحن نريد أن نعرف ولو صورة واحدة من صور استهزاء رب العالمين سبحانه وتعالى بالمنافقين يوم القيامة كيف يستهزئ ربنا بالمنافقين كيف يغدعهم ربنا في يوم القيامة أسأل الله أن يسترنا في يوم القيامة اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم آمين من صور هذا الاستهزاء كما قال العلماء ما ذكره ربنا إجمالا في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم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 وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نسأل الله السلامة في ذلك اليوم فهذا من صور الاستهذاء بالمنافقين في يوم القيامة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون طبعا أصل الطغيان مجاوزة الحد طغيانهم يعني في كفرهم وضلالهم فأصل الطغيان مجاوزة الحد ومنه قول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى الماء يعني ارتفع وعلى وتجاوز ومنه قوله سبحانه وتعالى في شأن فرعون إنه طغى يعني تجاوز الحد في الظلم والطغيان حين قال أنا ربكم الأعلى وحين ذبح الأبناء يقول الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى إبقى اشتروا الضلالة بالهدى قلنا يعني أخذوا الضلاله وتركوا الهدى أو اشتروا الكفر بالإيمان أو استحبوا الضلاله على الهدى طب كيف اشتروها اشتروا الضلاله بالهدى كيف اشتروا الضلاله بالهدى قال بعض العلماء أنهم فضلوا موالاة الكافرين ومجالسة هؤلاء واتباع أقوالهم على موالاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومجالسة أهل الإيمان واتباع القرآن هذا قول للبعض ومن العلماء من قال أيضا أنهم بعد أن حصل لهم الإيمان بالله عز وجل ارتدوا على أدبارهم ورغبوا في الكفر كما قال تعالى في سورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم سول لهم الشيطان وأملى لهم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم يعني فما ربحوا في تجارتهم وما كانوا مهتدين يستفاد من هذه الآية أحبتي في الله أولاً بيان سفه المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى ثانيا شغف المنافقين بالضلال لأنه تبارك وتعالى عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه والمشتري مشغوف بالسلعة محب لها فكونه اشترى ابقى هو ايه شغوف بهذا الشيء فهذه الآية يستفاد منها شغف المنافقين بالضلال هم يحبون الضلال حبا جما أيضاً استفاد منها أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنّاً منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون فقال الله تعالى فما ربحت إيه تجارتهم أيضاً من هذه الفوائد رابعا خسران المنافقين فيما يطمعون فيه بالربح لقوله تعالى فما ربحت تجارتهم خامسا أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى فمن اتبعه فهو الرابح ومن خالفه فهو الخاسر ويدل على ذلك قول الله تعالى والعص إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون والصواب النقيف على قوله لكم ذلك خير لكم إن كنتم إيه تعلمون ثم تقول إن كنتم تعلمون لماذا لأن إن تعلمون إذا وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وهو خير علمنا أم لم نعلم إب الصواب أن نقف على قوله ذلك خير لكم هذه في سورة الصفر يبقى إن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى سادسا وأخيرا من هذه الفوائد أن هؤلاء لا يهتدوا لقوله تعالى وما كانوا مهتدين لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنع ولذلك لا يرجعون وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع فالجاهل البسيط خير من هذا لأن هذا جاهل جهلا مركبا يظن أنه على صواب وليس على صواب أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.